ما يا ما يوم منها يا طراق النار بضمي جمال ابو الجيال يا خنق الصن بالشد ويا سيف ما يوم منها يا طراق النار بضمي جمال ابو الجيال يا مضح بعمرك وشبابك خلف اسوار السجون يا حيف على زمن شو خانك يا فرحت يا شمال مكتوب عضوابك شمال أبو الجديان يا شمال مكتوب عضوابك شمال أبو الجديان يا ويا سيفنا يوم يا الشمال الغزي يا صامد يا مودي عناش من القار ثوارك بروين قار دمك فرس الفرسان يشال غزي يا صامد يا مودي عناش من القار ثوارك بروين قار دمك فرس الفرسان يا الفاتح في خربم تارك ورجالك بتشيل حمال كتابنا تكمل مشوار بتحرير الأوطان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 يا كتاب الفتح اشتد ويا نار الثورة لتهدي يا اخوي فديتك بعمري انا مجد ابو الجديان يا, يا كتاب الفتح اشتد و نار الثورة يا أخوي انا مجد الجديان فتحا كاتب وبدم